بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دي مهربان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إيوي بي آقاكر دوشانازيتان بزوري سروة سامانوة تادم رنودة بوغورستان كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون دزانن. دزانن. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ابون. بخوا ثم لترونها عين اليقين دوبار سويان بخوى دنيابن بسوي راس تقين ديبين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم لا باشا سويان بخوى لون رجدا